صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سأل سابقا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 يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَهِمُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمُ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَرِي وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِينَهِ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 وَالَّذِينَ أَن فِي شَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ قُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزًّا أَيَطْمَعُ كُنُمُرٌ إِنْ هُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّتَن عَيْنٍ كَلَّا إِنَّ قَنطَرًا مِّمَّا يَعْنُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّ لَقَادِرٌ لَا أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا بِشَرٍّ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَبَرٌّ يَخُوضُ وَيَنعَبُ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَ القَوْمِ الَّذِينَ يُعَدُّونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ سِرَارًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير العضوب ولا الضالين آمين والليل إذا يغشى والنساء جَلَّ وَمَا قَلَقَ الذكَرَ وَأُدَ إِ سَعكُم لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعق وَالتَّقَا وَصََّقَ بِكُسن فَسَن يَِّرهُ للِسْراق وَأََّا مَن فَخِلَ وَإِذَا ذُكِرَ الْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لا يصنعها الا الاشقى الذين كذبوا وتولوا وسيجنن ابو الافق الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من اذن تجزا ان ابتغى إِنَّ رَبِّي الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى